موقع رياض القرآن فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواحدة مات السماء فهي يوم عيد والملك على ارجائها والملك على أرجائها يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون, يومئذ تعرضون لا تخفى من فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول ها أم قرأوا أن أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول ها أم قرأوا إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عادية، في جنة عادية، خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئاً بما أصلتم في الأيام الخالية.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 تها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوه